وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 An Nabi ialah bagi kaum Muhminin dari antara mereka, dan isteri mereka adalah ummah mereka, dan keluarga mereka adalah sebahagian daripada mereka. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسؤورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم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 اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصير ااذ جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغرت الابصار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 لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم بدون في الاعراب يسالون عن انبائكم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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقا وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّن تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا Ya nisaan, bi man yait min kunn bfaishat mubayyinat yudzaf lah al ghabu dzafin. Wakan zalkalal Allah ya sirah. Wman yqnut min kunn lillahi warasulhi.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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله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 Inna al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat wal-Qanitin wal-Qanitat wal-Sadikin wal-Sadikin wal-Sadikat wal-Sadikin wal-Sadikat wal-Sabirin wal-Sabirat wal-Khashirin wal-Khashirat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 امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مثعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 Ma'kan Muhammadun abahahdim dari rujal kum, walakir Rasul Allah, walakir Rasul Allahi wa khate man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 يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِينَ أتيت أجورهم التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك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 ترجما من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أي يؤذن لكم إلا أي يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلهو ولكن إذا دعيتم فدخلوا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 La junaah alayhinna fi abaihinna Wala abanaihinna Wala ikhwanihin Wala ikhwanihin Wala abanai ikhwanihin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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذَلِكَ ادْنَى أَنْ يُعْرَفَ نَثْلَؤَثِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَا إِلمَ يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفَوْا يُؤْخَذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِلُوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ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 tak angin sadatna, wakubara, anak fahazlon sabilah. Rabbna atihm, d'gfein min al'ghazab, wal'ghanhum lagna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 فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً